الوحدة الثامنة الرياضة واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور السباحة كرة السلة كرة القدم الكرة الطائرة كرة اليد كرة الطاولة